بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين اتكلمنا قبل كده عن المحبة واهميتها كفضيلة عزمة وانها اعظم الفضائل كلها ومركزها بين جميع الفضائل وتخللها لكل الفضائل بحيث ان كل فضيلة لا تدخلها المحبة لا تكون فضيلة على الأطلاق وضربنا أمثلة لهذا الموضوع وبعدين يبقى فاضل نتكلم عن محبة الله ومحبة الناس محبة الله لنا ومحبتنا نحن لله ونحن نحبه لأنه أحبنا قبل. المسيحية تقدم لنا الله كإله محب تريد أن تنزع من الناس فكرة الإله المخيف الذي يرتعد منه الناس الذي يهدد الناس بالنار وجهنم والعذاب الأبدي إلى الإله المحب الذي يقبل الناس إليه بالمحبة يحدى المعمدان كان شديدا في رسالته الخاصة بالتوبة وضعت الفأس على رأس الشجرة كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار وطبعا هذا الكلام صحيح والسيد المسيح نفسه قال كل غصن لا يصنع ثمرا يقطع ويرقى النار لكن المسيح جاء يكمل رسالة يوحنا. التخويف هو خطوة بدائية لكن ليس نهاية الطريق يعني جايز بداية الطريق تكون المخافة لكن نهاية الطريق تكون المخبة بدء الحكمة مخافة الله دي بداية الطريق لكن لا يستمر الإنسان في هذه البداءة طول عمره المسيح جه يكمل الرسالة بتاعت يوحنا ويحولها للحب وعامل جميع الناس بالمحبة يعني من الأشياء اللطيفة في حياة المسيح إنه لم يهاجم مهاجميه لم يهاجم مهاجميه ولم يرد الكيل بالكيل ولا العنف بالعنف بل على العكس خذوا مثلا الفريسيين كانوا يهاجمونه وينتقدونه ويقولون عنه انه ببعل زبول يخرج الشياطين وانه اقول له خمر وانتقادات كثيرة جدا ولكن المسيح عاملهم بلطف وكان يدخل بيوتهم ويقبل دعواتهم ويأكل معهم يكونوا أن يقبل دعوة لواحد يخش بيته معناها يعني في علاقة حتى الفريسي الذي دعاه ليس عن حب وكان ينتقد وينظر إليه وهو جالس في بيته لعله يمسك عليه خطأا برضو دخل بيته طريقة المسيح مع الفريسي دي انه اراد ان يقنعه لا ان يرد له الاهانة باهانة قال سمعان عندي كلمة اقولها لك قال له قل يا معلم فضرب له مصر ايهما يحبه بالاكثر قال له اظن الذي سامحه الاكثر قال له بالصواب حكمت يعني طوابه وقال له كلمة طيبة ووصل للي هو عيد كانت طريقة المسيح ان يكسب معارضيه لا ان يهاجم معارضيه خلي بالكم نبدأ ده انه مبدأ لطيف كانت طريقته ان يكسب معارضيه لا ان يهاجم معارضيه رابح النفوس حكيم ولذلك في كل مرة كان يحاول أن يقنع الناس موضوع السبت انتقدوه في انتقاد شديد فكان يتكلم كمعلم يكسب الناس إذا وقع حمارك في يوم سبت ألا تقيمه لو إنسان جه اليوم التامن الذي يختتن فيه يوم سبت ألا يختتن الكهنة. إذا أقاموا تقوصا في هذا اليوم زي تقص تطهير المرأة أو غيره إذا وقع فيهم ثبت مثلا هل هم يعتبرون كأنهم مدنسين للثبت وهم أبرياء بطريقة مقنعة لطيفة ينتقدوا مثلا على حكاية غسل التلميذ ما بيأكلوش بعد غسل أيديهم يقول لهم إيه اللي ينجس الإنسان هل ما يدخل الفم أم الذي يخرج من الفم كان يحاول أن يقنع معارضيه لا أن يهاجم معارضيه ويربح وعاش السيد المسيح بين الناس بالحب أكثر شيء كان يضايقه قساوة قلوب الناس ولذلك حتى لما جاء الوقت الذي يهاجم فيه الفريسيين هاجم قساوة قلوبهم يعني كان سبب هجومه الحب أيضا على الناس وجد ان هناك وصايا صعبة توضع على أكتاف الناس قال لهم أنتم تحملون الناس أثقال عسرة الحم لا تستطيعون انكم تحركوها باصابعهم انتم بتغلقوا ابواب الملكوت لا بتدخلوا ولا بتخلوا الداخلين يدخلون ليه الوساية الصعبة دي؟ في الحقيقة نقف امام هذه الابارة منزهلين يعني منزهلين يعني الله الذي يطلب الكمال من الناس يتضايق من الوصايا الصعبة دي مهما كانت صعبة مش هتوصل للكمال برضو وانت عايز الكمال يبقى الوصايا الكبيرة دي يعني دخلة في حدود وصية الكمال لا انا صحيح اطلب الكمال لكن اطلب الكمال المحتمل والكمال الممكن اللي يقدر الانسان يوصل اليه وبردو يوصل اليه في تدريج ما عنديش مانا ولهذا نجد السيد المسيح في لطف يسلك عمليا في هذا التدريج لما جاله الشاب الغني ماذا افعل لارس الحياة الأبدية ما قالوش اذهب بيع كل مالك لان لو قالو كده وصية صعبة هو مش قدها قال له احفظ الوصايا فرد الشاب وقال له هذه حفظتها منذ حداثتي يعني ده يا رب ده منهج بسيط يعني الحكاية دي دي للمبتدئين انا اجتزت هذه المرحلة فنظر اليه و احبه انبسط منه كده نظر له نظرة حب قاله إن أردت أن تكون كاملا اذهب بيع كل مالك حتى كلمة اذهب بيع كل مالك لم يقولها كأمر عندما قال إن أردت أن تكون كاملا أنت ماشي كويس بتحفظ الوصائل لكن لو حبيت تصل إلى مرحلة أعلى يبقى بيع كل مالك وعطيه الفقراء فمضى حزينا لانه مش قد الوصي هو اللي حط نفسه في الحكاية ليه المسيح مخطوش فيه، وهذا المنهج الذي وضعه المسيح صار عليه تلاميذه فيما بعد نلاقي واحد زي بولس يقول سقيتكم لبنا لا طعاما لانكم لا تحتملون بنفس الحب ناس ما يحتملوش الطعام ال... الدسم الثقيل يدين لبن زي الأطفال لأنهم ما يحتملوش الأمم لما دخلوا للإيمان نجد الرسل يقولوا لا نثقل على الأمم الداخلين للإيمان إيه اللطفة ده في المؤاملة دي يقول لك دول ناس لحمهم طري دول ناس لسا جداد ما يحتملوش ما بتقلوش عليهم في الوصية يكفيهم انهم يمتنعوا عن الدم والزنا والمخنوق بلاش الوصايا الصعبة التانية دول الانسجودات ليتفكرني بال... بمثلا انسان داخل جديد في الرهبانة يستلم واحد قديم يقول له لازم كذا مطانيات لازم كذا صلوات لازم كذا نسك لازم ما تتكلمش ما تتحرك في يأس الواحد اخو بعضه ماشي اللي عمنا مش قد السجادي تلاقي يمسكه معلم حكيم ويدي وصايا خفيفة على قده وحدة وحدة لحد ما يوصل يسقيه لبنا لا طعام يجيل له تجربة جديدة يفتكر ان خلاص ضاع بابتسامة لطيفة بهدوء يورير له ان التجربة دي لا ولا ودته حاجة بسيطة الحب اللي تكسب به الناس مش الوصايا الصعبة الفريسيين كانوا نحب الوصايا الصعبة ولذلك شاول الترصوصي قبل ما يبقى بولس اللي بيقول سقيتوكم لبنا طعاما يعني ده سقيتكم لبنا طعاما لما بقى بولس لكنه هو شاول بيقول حسب مذهب ديانتنا الأضيق كنت فريسيا يعني بيفتخر انه ماشي في المذهب الأضيق رجل شديد بينفز الحاجات الصعبة اللي ما يقدرش عليها حد السيد المسيح ما كان يوافق على قساوة القلب ولا على معاملة الخطاط بالعنف ولهذا كان يحتضن الخطاط الذين يشمئز منهم الكتب والفريسيون ودعاة تنفيذ الشريعة بالحرف وكان يحتضن المنبوزين والضعفاء والطبقات المكروهة من الناس ولعل اكبر طبقتين مكروهتين من الناس في جيله كانت طبقة العشارين وايضا شعب السامريين العشارين كانوا منبوذين، سمعتهم يعمل ايه المسيح يدخل في ولائم العشارين ويروح بيوتهم يروح بيوتهم دي جابت له سمعة راضية وهاجوا عليه الكتب والفريسين وقالوا ده مش معقول يكون بتاع ربنا دائما يعاشر العشارين ولا هم ده اكتر من كده لما كان ماشي في الزحام والناس بتزحمه وقف وسط الزحام وسط الألاف ونده لرئيس العشارين زكه وقال له اسرع وانزل انا لازم اروح في بيته اتعشف بيته قصاد الناس علنا كده وتقولها علنا طب خليها في السر محدش داريان لا وصاد الناس كلها انا اخش بيت رئيس العشارين في بيته وبيته ده هيحدث له خلاص النهاردة لانه برضو ابن الابراهيم ايه قساوة القلب بتاعتكو دي ويعني لازم انتو تخشوا الملكوت لوحدكم العشرين ما يخشوش يخش ويخشوا بس لا مش بس ده يبقوا الرسل رسل زي مثل العشر بقى رسول وكتب انجيل وناس خلصوا على يديه وبقى من اعمدة الكنيسة ايه رب الحكاية دي انا ما جئت لادعو ابرارا بل إلى الى التوبة ولذلك كان السيد المسيح صديقا للخطاط صديقا للضعفاء صديقا للمنبوزين لدرجة البعض اسمه اله المنبوزين واله الضعفاء اله المنبوزين واله الضعفاء الضعيف الذي لا يجد قلبا يحن عليه اله اله ربنا هقول حن عليه المنبوز اللي يلاقي نفسه مطرود من الكل اله المسيح فتح احضانه لي ليه؟ دي طريقة ربنا بالحب ابتدى يكسب الناس الشخص اللي عامل بالعنف بالشدة بيخسر واذا راجعنا انفسنا نجد في كل مرة كنا فيها عنفاء كنا نخسر وكل مرة نمشي فيها بالحب بنكسب الناس لقد أراد أن يوصل الناس إلى الملكوت بالرفق والحنان والشفقة والطيبة من الآيات الجميلة التي قيلت عن المولود أعمى إنهم لما أخرجوه خارج المجمع فيما هو خارج المجمع وجده يسوع. وجدوا ايه وقبلوا دعاء للإيمان وبقى شخص من المؤمنين الكويسين وهنا نشوف الميزان العجيب البشر الضعفاء الخطاه المساكين يطردوا الرجل خارج المجمع والله القدوس الكامل هو اللي يقبله ليه؟ وإذا بهذا المنبوذ يكون موضع حب وموضع رعاية من الله نفسه صحيح زي ما قال داود النبي أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان لأن مراحم الله واسع ربنا قلبه الكبير الطيب يساع أخطاء الكل لكن الناس تقع في إيده واحد ما تعرفش تفلت من صواب ولا من أظافه خذوا السامريين مثلا دا اليهود كانوا لا يعاملون السامريين دا لو وقع عليهم ظل سامري يتنجسون إن وجدوا واحد وجهه متجه نحو السامرة يبقى ما يبصوش وشه يخلو وشه من ناحية تاني وأهل السامرة فعلا كانوا خطار وكانوا لا يعترفون إلا بأسفار موسى الخمسة وما لهمش دعوا بالأسفار اللي بعد كده وليهم عباداتهم المختلفة وما لهمش دعوا بهيك الأورشليم وبدأوا بعبادة الأصنام من اول من شقوا على رحب عام ابن سليمان هؤلاء السامريون المنبوذون المسيح المحبة الذي يعمل عمل محبة معهم الناس ينبذوهم لكن انا لا الناس يحتقروهم لكن انا لا انا اله المحتقرين من الاخرين تبارك اسم يسوع والمسيح وأخذ اثنين من تلاميزو وقال لهم يلا بينا راحوا فين على قرية من قرى السامرة. تلاميزين تربوا على يد يوحنا المعمدان الرجل الجبار بتاع الفاس اللي وضعت على رأس الشجرة والمدينة اغلقت ابوابها في وجهه والتلمزين قالوا له أتشاء يا رب تنزل نار من السماء وتحرق المدينة دي تحرق المدينة دي بالمدن المدن تتحرق طيب لما واحد يقول لواحد انسان يتحرق يمكن فرد لكن ده انت تحرق مدينة لم تنس جبابرة صحيح كانوا يسموهم اولاد الرعب جبابرة المسيح بص لهذه العبارة القاسية وقال لهم لستما تعلمان من اي روح انتما دي القسوة بتاعتكو دي فكرتني بقسوة الفريسيين احنا بنلوم الفريسيين وبنمشي زيهم بالزبط ايزين تحرق المدينة بنار ده كلام ده ده استمعت من اي روح ان انتما ابن الانسان لم يأتي ليحلك العالم بل يخلص العالم يخلص اي عالم يا رب يخلص الناس اللي بتغلق أبوابها في وقهك قوي والناس اللي تغلق أبوابها في وقهي ده أنا جاي أخلصهم أنا مش أزعل منهم ده أنا لو زيلت منهم تبقى بيني وبينهم مسألة شخصية لا ده أنا ببص ليهم هم مش ببص لنفسي ببص ليهم هم أنهم تعبانين وعندهم قسوة ومغلوبين من الخطية ومغلوبين من العنف ومغلوبين من قسوة القلب ومغلوبين من العداوة وبغلوبين من ماضي طويل من التقاليد الخاطئة بين بين السامريين اللي هو أنا جاي أخلصهم وتخلصهم بإيه بالحب وتحب مين اللي أغلقه أبوه فوقك آ أحب دول إذا كان السامريون منبوذين يبقى النساء السامريين منبوذات أكتر لأن المرأة عموما كانت منبوذة في ذلك الحين يعني ما لها احترام كبير ولا قليل حتى يبقى السامريين منبوذين ونساء السامريين أكتر طب وامرأة خاطئة يعني مش امرأة عادية ومش خاطئة عادية بخاطئة يعني مرت حتى في خمس حالات من القطية المتتبعة هي دي هي دي اللي كأنها منبوزة المنبوزين لأنها منبوزة في وسط المنبوزين يعني المنبوزين بينبوزوه دي أفتح لها قلبي وأقبلها كعربون لقبول المنبوزين والمرأة راحت ملت الدنيا كلام اللي اتعالوا لطرق انسانا قال لي كل ما فعلت ولاحظوا في كلام المسيح مع البرأة السامرية لم يقل لها كلمة واحدة جارحة لم يقل كلمة واحدة جارحة ولا عبارة عن ولا خد الشعورها بأي طريقة بل على العكس كلمها كده كلام فيه يعني رقة عجيبة في عدم خطش الشغل وقال لها حسن قلتي هذا قلتي بالصدق وخلصت المرأة السامرية وخلصت مدينة السامرة وقبلت الايمان ودخل المدينة والتلميذ بس مستعجبين ايه الحب ده اللي ادري يكسب به الناس القطار ونظر المسيح الى تلاميذه وقال لهم ها انتم ترون الحقول وقد بيضت للحصاد انتم دخلتم على ما لم تتعبوا فيه وإيه اللي لازم تتعبوا فيه تعب المحبة ده اللي تتعبوا فيه لتعب المحبة تكسبون الناس وتكسبون الأعداء وتكسبون الثامريين ده درس ولهذا أقول لكم الآتي السيد المسيح علم تلاميذه الحب قبل أن يرسلهم للخدمة علم تلاميذه الحب قبل ان يرسلهم للخدمة علمهم محبة الاطفال علمهم محبة محبة الاطفال ده ايه ده مرة جم شوية اطفال علشان يجموا على المسيح طردوهم التلاميذ التلاميذ طردوهم المسيح كمان شوية عيال كده يجوا حواليه. يتبقى كرامت وراحت بقى قال سبكم سيبكم من الطرق الأديمة دي أنا جاي يغير القيم اللي عندكم هاتوا العيال دول دعوا الأولاد يأتون إليه ولا تمنعوا يا رب بيصوصوا في السكة وبيزعاءوا بيعملوا هيسة وبيفقدوا جلال الموقف والموكب والهيبة وال... سيبكم الموقف ومن الموكب ومن الهيبة دي ودخلونا في الحب هاتوا العيال ورح رافع واحد فيهم وقال لهم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت الله. هو تحتقر العيال دول. العيال دول ما فيش أرجل منهم ولا أحسن. الإنسان العيال ده اللي رفعوا المسيح كان يعني مقصودة مزاقت. رأس عيال ساد. بقى بقى أمثولة وقدوة. ولازم الرسل يحاولوا يرتفعوا إلى مستوى دي طريقة المسيح يكفي في الكلام عن محبة المسيح تلك العبارة الجميلة جدا التي قيلت عنه في محبة الضعفاء والغلابة والوعيين والتعبنين بيقول ايه فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصب مردودة لا يخصف احنا لو شفنا فتيلة مدخنة جايز نقول ما فيه شايدة دي ودي تنفع بايه قصب قصبة مردودة طيب ودي تنفع بايه دي لا رب لك تنفع قوي دي تنفع خالص تتيل المدخنة سبوها لي وانا انفخ فيها شوية ربما تشعلن والقصبة المرضودة اعصبها ربما تتصلح اتركوها هذه السنة ايضا حتى الشجر اللي ما صنعتش سمر تقطع وتلقى في النار لما انت بتقول كده يا رب برضو وبيقول كده حل مام معيش لتي ما, ما تلقاشها النار على طول لازم نديها فرص و... ونساعدها على قدر الامكان وبعدين تبقى تقطع تلقى في النار دي بعدين ونحن ننظر الى الله في كل حالم الحلد دي. ونقول له ارفع يا رب فأسك من على اصل الشجرة انهلها هذه السنة ايضا ربما تعطي ثمرا في سنة المخبلة ونلاقي واحد زي بولس الرسول اتعلم الطريقة دي من المسيح عدم احتقار الخطاه والتعبنين وبعدين يقول عبارة مملوء حبا في عبرانيين 13 آية 3 يقول اذكر المقيدين كأنكم مقيدون معهم والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد واحد أذلته الخطية وأذله الجسد ما تحتقرهوش لأنكم أنتم أيضا في الجسد بالحب اذكروه واذكروا كل واحد مقيد لا تحتقروا المقيدين لكن اذكروهم في صلواتكم دي فكرتني بقصة ذلك الشاب الذي اتعبته الخطية واصططته جدا واستمر في السقوط فترة طويلة ثم عرض امره على احد الشيوخ فيأسه وقال له ما فيش فايدة فيك وما انتش نافع وأخذ طريقه الى العالم وهو ماشي في السكة قبله شيخ اخر قال له ايه حكيتك حكاء له الحكاية فالدايق ليه ليه الشيخ الاول اللي يقسه وقال يا رب درس بسيط تخلي الشيطان اللي بيحارب الشاب ده يحارب هذا الشيخ عشان يعرف ايه تعب الخطير دي وفعلا استجيبت الصلاة والشيطان راح يتعب الشيخ ده يوم واحد ما احتملوش خطية عابته وخد بعضه وماشي في سكة العالم وهو ماشي قبل الشيخ التاني قال له رايح فين فانكسف قال له انا عارف حكايته. كل ده بسبب انك انت يقست الشاب بالأولان. اتعلم الحب اتعلم الرحمة اتعلم الشفقة على الاخرين عشان ربنا يشفق عليك كل اللي طلبه هذا الشيخ الشفوق من الشاب اللي, اللي تعب ورحل العالم قال له هب لي يومك هذا الدين بس اليوم ده وتشوف يجرع ايه وفعلا في هذا اليوم صنع الله به عجبا وصلى الشيخ الثاني من اجل الشاب ومن اجل الشيخ الاول وقال رب ارفع عنهم ورفع الله الحرب عنهما وعاش قديسين ولهذا نجد إنسان طيب وشفوق ومحب زي يحن القصير كان إذا وجد إنسانا يخطئ كان يبكي يبكي ليه يبكي لأن الشيطان قوي قدر يوقع على الأخ ده وقال زي موقع وممكن يوقع على نار آخر. مش ينتقد ويجرح ويشهر ويقصو لا ده مش اسلوب لا اسلوب الله ولا اسلوب اولاد الله ولا الاسلوب القديسي العجيب ان اكثر الناس انتقادا للخطاه هم الخطاه وكل ما الواحد يترك الخطيه ويقترب الى الله كلما قلب ويرق ويشف ويصبح مثل الناه محبا لل... للآخرين فيشفق على القطاع وكل ما يزداد الإنسان في القداسة يزداد إشفاقه على القطاع طيب اللي يصل إلى كمال القداسة وكمال القداسة مفيش غير ربين يبقى يصل إلى كمال الشفقة على القطاع انا اتصور الكتب والفريسيين وهم يسوقون المرأة الخاطئة في في اذلال وتشير وفضيحة ويقول المسيح ايه رأيك شريعة موسى بتقولي تتأتل تتأتل ولا لا تتأتل ولا لا يعني انت عمركم ما اخطيته هي بس اللي اخطط في الدنيا كلها هي ليه إيه القسوة دي. هؤلاء الخطاء الذين هم مثلها خطاء عايزين يموتوها والمسيح الذي بلا خطية وحده هو اللي أنقذها من إيديهم صحيح أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان مراحم الله وسعى ربنا الطيب الحنين الذي لا يقص على خطية ما يحاول انه يكسب الخطاه وينقي الخطاه ويخلص الخطاه ويشفي الخطاه لا ان يدينهم انا ما جئت لأدين العالم يقول السيد الرب بل جئت لاخلص العالم انا ما جتش ادين انا جيت اخلص ما جتش احكم على الاخرين انا جيت اشفي الاخرين دي طريقة ربنا ربنا اللي بيحب الناس ويكتذبهم اليه بالحب ويغير القلوب بالحب ويقود الناس الى التوبة بالحب الحب محبة ربنا الناس بتهز الناس هزا بتذيبهم تذيب قلوبهم تصوروا ربنا الطيب لما يعامل الناس بالحب ويسمي هؤلاء البشر اللي هم تراب ورماد يسميهم اخوته يقول لا اعود اسميكم عبيدا بل احباء يقول دول إخواتي ويبقى بكر وسط أخوة كثيرين بكر وسط أخوة كثيرين ويقال عليه أنه شابه إخوته في كل شيء ما عدا الخطي ويقول للمجدلية اذهبي وقولي لإخوتي أن يمضوا إلى الجديد هناك إروناني إخوتك يا رب دولي يعني شوية تراب رمان لا بالحب من قلهم شو تراب رمان وهكذا كلما يخفض الإنسان هامته أمام الله كلما يرفع الله وجه هذا الإنسان أمام الناس وأمام الملائكة وبالحب ربنا يخلص الناس من, ال... من الدينون العتيدة أن تكون بالحب يخلصهم الخطية بالحب الانسان يخجل من ان يخطئ لانه لا يريد ان يجرح قلب الله المحب في فرق بين العبد الذي لا يريد ان يخطئ خوفا من العقاب والابن الذي لا يريد ان يخطئ لانه يحب اباه ولا يريد أن يجرح قلب الآب يقول يا رب هترجع تاني وتجرح في بيت أحبائك أنا لا لا أشاء أن أجرح قلبك وربنا بإشفاخه على الناس يكسبهم اتعلموا منه الآباء هذه الطريقة تلاقي القديس إسزيلوس يقال عنه إنه كان يحتضن كل أخ يطرد من أي أب أو معلم ويظل يطيل أناته عليه حتى يخلص ومرة لقى شاب تعبان الشياطين بيرقصوا ويغنوا على باب قليته فقال لابد إن في داخل هذه القلاية إنسان في أتون من النار. طب يكسبه ازاي يقول له تعالى يا ابني ايه التهاون ده انت جاي الرهبنة علشان تخطي ولا جاي تتوب يقول له كلمتين يديله ألمين لا أبدا درح له قال له يا أخ أربوك تصلي من أجلي علشان أنا تعبان ومحتاج للسلاة قال له بقى أنت سراج الفردية أنا أصلي قال له بس طوحني أربوك هاود وصليلي صلاوتين وابتدى الشاب يصلي ولا نصلي على الهديسين ما مصليش على نفسه ولغاية وب... لما الشاب القصة معروفة في البستان لغاية لما رجع إلى ربنا والشياطين ما بقوش قادرين عليه أطال أناته عليه باللطف بالمعاملة الطيبة بالاحترام بكلمة احترام تقل خاطئ كلمة احترام تقل قديس ده شيء عادي وشيء واجب لكن كلمة احترام تقال لانسان خاطي لكلمة حب لكلمة نبي ربنا ده ايكسب الناس بالطريقة دي ريت نشوف ايه طريقة الطريقة اللي عمل بها ربنا حتى الذين عصوه دا يونان منه و حتى بعد ما نادى على المدينة بالهلاك وربنا شفق عليها مدينة نينوى زعل يونان فلما زعل يونان ربنا راح قال له زعلان اختصت بالصواب قال له اختصت بالصواب حتى النوم زال منه ما زالش منه بدل نزل قبله يقطينه وظلل على راسه وقعد طبطب عليه لغايه لما دخل له الملكوت قال قال وانا سيبك يونان زعلان انا مش ممكن من عند كل منا بالشفق وبالجنوب وبالطيب الواحد يكسب الناس بالخبط وبالرذل ما تنفعش ربنا يريد أن يخلص الناس وليس أن ينتقد الناس يعني لما يشوف إنسان خاطي مش يفكر يعقبه يفكر يخلصه العقوبة دي سهلة اي واحد يقدر يدي عقوبة حتى اهل العالم بيقدر يعقبه حتى الخطاه بيقدر يعاقب لكن اللي يقدر يحن مش كل واحد اللي يقدر يحن مش اي واحد كلمة رقيخة جدا قالها ربنا بعض الطوفان لما اجتم رائحة الرضا من زبيحة نوح عمل ميساق بينه وبين الناس وقال كم كلمة كده كل كلمة منهم ارق من الاخرى قال لا اعود قل عن الارض ابدا لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان ولا أعود أيضا أميد كل حي كما فعل خلاص ما قدتش عاجة كلمة رقيقة كده تكسف ويقول إيه تاني ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض وأنا أقيم مساقي ولا ينقرض حد ولا يحل كل جسد يا رب الكلام الطيب اللطيف ده أنا خلاص أهو درس اديته للناس لك ما عدتش أعمل تاني ما ادتش الميه بغرق الأرض لا أعود أهلك كل جسد لا أعود أفني لا أعود أميت لا أعود ده انت يا رب لو موتت تبقى عادل ورحيم لكن أنا مش هعملها يا ريت يكون عندنا فرصة نتكلم عن ربنا الحنين الطيب ده موضوع يضاف إلى موضوع المحبة كملحق نكتفي بهذا وأشكركم